117. والأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أفافا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم من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 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ مُبِينٌ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمْ كَافِرُونَ وَيَوْمَ نَدْعُثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ 117. شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولاهم هم يستعتبون 118. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون 114. وإذا رأى الذين أشرفوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك 115. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ